أفعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم أن مثل حرى وبعد أوشكا ثفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا ترك ان مع ذي الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلق واستعملوا مضارعا لاوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لولق اوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن فان فقد وجردا عسى او يرفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك